بوك تو شست ستة ستة چتات و بسات القراءة والكتابة القراءة والكتابة يا جتايو أنا أقرأ أنا أقرأ Я читаю літеру. أنا, انا اقرا حرفا. Я читаю слова. انا اقرا كلمه. أنا أقرأ كلمة. Я читаю сказ. انا اقرا جمله. انا اقرا جملة я читаю лист انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا انا اقرا كتابا <تصفيق> انا اقرا كتابا <تصفيق> انا اقرا انا اقرا تشتايش. أنت تقرأ أنت تقرأ أنت تقرأ أنت تقرأ يون تقرأ هو يقرأ هو يقرأ يا بيشو أنا أكتب أنا أكتب я пишу литеру اكتب حرفا اكتب حرفا я пишу اكتب خطابا اكتب خطابا я пішу кнігу اكتب كتابا я пішу انا اكتب انا ты пишеш انت تكتب تكتبين. أنت تكتب أنت تكتبين يون بيشا هو يكتب هو يكتب